أَكَالَذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَفُوسِهِمْ قَوْلًا بَلِغَ وَمَا أَعْرَضَنَا مِن رَسُولٍ إلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك في ما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما